At hesbi ve azbna كل خمر عينه حر غير خمر العقيق اليمان غير خمر العقيق اليمان الله With the cure, cure in love, with يا غزل المذاني يالله يا سيدي الحبيبي شبيع المعظم الحبيبي شبيع المعظم سيدي Altyazı